بسم الله الرحمن الرحيم أَلِثْ لَا مِّمْ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 قال دين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسيا ان تميد بكم وبالث فيها من كل دابه وأن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 ألم ترو أن الله سحّر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبو عليكم نعمه وأسبو عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 Inna Allah amdhu ilmu sa'at, wajnzil al-layth, wajnzil al-layth, wajalim ma fil arham, wma tdiri nafsun, mada teksub gada, wma tdiri nafsun, mada teksub gada, wma tdiri nafsun, bi إن الله عليم خبيث